ثمانية أزواج من الضأن خنين ومن المعذقين قل آذك ريح رم أم الأنثيين أم ما اجتملت عليه أرحام الأنثيين نذبوني بعلم إن ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أن الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنت أنتم شهداء إذ وصّاتوا الله بهذا فمن أظلم من من استقع على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهذى يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحمة ذير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا فَإِنَّ رَبَكَ غُفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَاجُوهُمْ حَرُّ أَنَّكُ الَّذِي غُفِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرُّ أَنَّ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْ 114. ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون